الذين نجاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم انم ترى الى الذين منافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتمنا لنخرجن معكم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لن ننصركم فوالله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ولا ان نصروهم ليولن لن ادبارتهم لمن نصروا لئن كنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يثقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شفا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا زاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال لم إن لَنِذْ فُرْفَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ